فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إن الله عز وجل لما خلق هذا الخلق خلقهم لغاية عظيمة وهي عبادته جل وعلا وتوحيده وهنا لطيفة من لطائف العلم وجب على المسلم أن يتنبه لها بما أن الله عز وجل خلقك وما خلقك عبثا إذن فهو لن يتركك هملا بما أنك سوف تؤدي ما من أجله خلقت فاعلم أن الله رازقك لا شك لأنه خلقك لهذه الغاية العظيمة وهي العبادة ولن يتركك بدون زاد بل سيزودك لها وهذا ما يسمى الرزق. لذلك قال الله عز وجل بعد أن بين الحقيقة: وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. ثم قال: ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. ثم قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو أن يكون هذا الحديث منهجاً لنا في فهم هذه الحياة قال عليه الصلاة والسلام كتب الله أن لا تموت نفس حتى تستكمل أمرين أجلها ورزقه، أي أن الإنسان لن يخرج من هذه الدنيا حتى يوفيه الله عز وجل جميع رزقه ولن يحرم شيئا من رزقه إطلاقا فلا تستعجل رزقك بالحرام فلا تستعجله بالحرام واعلم أن الله رازقك بالحلال ما ترجوه أنت أن يكون من رزقك إن الله كتب أن لا تموت نفس حتى تستكمل أمرين أجلها ورزقها لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على طلب الرزق ليس الإسلام أو ليس المسلم من جلس في بيته تواكل وظن أن الرزق ينزل عليه من سقف بيته اللهم إلا إذا فقدت الأسباب إن الله على كل شيء قدير كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق كان يأتيها رزقها إلى محرابها ليس ثمة أسباب لكن المسلم الذي يجد يجد أسباب الرزق يجب عليه أن يسعى في الأرض لسببين اثنين الأول أن هذا مناط به فهو مسؤول عن نفسه وعن عياله ولا بد أن يطلب رزقهم وهو سبب في طلب الرزق السعي في الأرض الثاني أن يكف الله وجهه عن الناس وعن سؤال الناس فإن المسلم عزيز لا يجب عليه لا يجب عليه أن يلجأ إلى سؤال الناس وهو قوي شديد استطيعوا أن يأتي بالرزق، ودعونا ننطلق من هذين المنطلقين طلب الرزق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب فيبيعها يأخذ حبل وينطلق إلى الجبال إلى الغابات إلى الأشجار يحتطب يجلب الحطب فيأتي بحزمة الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقال عليه الصلاة والسلام إن خير ما أكل الرجل من كسب يده وإن نبي الله وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده داود نجار حداد راعي غنم قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا ورعى الغنم راعي يعمل راعي قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعى الغنم على قراريطة لأهل مكة أي على أجل يسير كنت أرعى الغنم على قراريطة لأهل مكة وكان عبد الله بن مسعود راعي غنم وكان خباب بن الأرد حداد وكان أحد أصحاب رسول الله نجارا وكان أبو بكر الصديق قماشا وكان عمر بن الخطاب يعمل في تجارة الإبل وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب في تجارة الإبل وكان عثمان بن عفان تاجرا وكان عبد الرحمن بن عوف تاجرا ولا تجد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عفيف عزيز يعمل من كسب يأكل من كسب يده حتى أصحاب الصفة الذين هم من أفطر أهل المدينة ليست لهم عوائل وليست لهم أموال وليست لهم تجارات كانوا يتدارسون القرآن بالليل يوقدون شيئا من النار يتدارسون القرآن فيما بينهم وكانوا ثمانين يزيدون وينقصون، ينقصون فإذا أصبحوا أخذوا حبالهم انطلقوا إلى الجبال يأتون بالحطب فيبيعونه للناس ولا يسألوا الناس شيئا حتى أشفق عليهم يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة والحاجة وهم لا يسألون الناس شيئا ثم قال هل من متصدق على هؤلاء هل المتصدق على هؤلاء لماذا لم يجدوا ثيابا يلبسونها كانوا يأتون بجلد الخروفة جلكم الله فيفتحونه من الوسط ويدخلون رؤوسهم به ويطبقون طرفيه على ثيابهم ليس لهم غير كانت سيوفهم على جلودهم ليس لهم شيء هل المتصدق على هؤلاء فتصدق الناس عليهم حتى كان في المسجد الملابس الثياب والطعام من الشيء الكثير يجب على المسلم أن يسعى في الأرض ويجب على المسلم أن يطلب رزقه هل تعلم وهذه المعلومة مهمة جدا هل تعلم أن الخارج صباحا أليس الناس يتذمرون بعض الناس يتذمرون من شدة الازدحام والاستيقاظ باكرا والذهاب إلى العمل والحرص على الوصول غير متأخرين هل تعلم هل تعلم أن هذا النوع من طلب الرزق هو في سبيل الله كل جهاد في سبيل الله هل تعلم هذا؟ إليك الدليل رأوا الصحابة رضي الله عنهم ما أرضاهم رجلا شديد البنية نشيط قوي البنية ونشيط فقالوا بعد أن أعجبوا بجسد هذا الرجل وعظمته ورشاهته وقوته قالوا لو كان هذا في سبيل الله أي لو كان مجاهدا شاهيا بالسيف في في في أرض المعركة في سبيل الله ماذا قال عليه الصلاة والسلام اسمع رعاه الله إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على شيخين كبيرين يعني أبويه فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه على نفسه يعفها فهو في سبيل الله هل تعلم أن خروجك صباحا إلى مكان عملك إن احتسبته فهو كالجهاد في سبيل الله فهو في سبيل الله لأنك إنما خرجت لتعف نفسك ولتعف صغارك ولتعف أبويك عن سؤال الناس فهو في سبيل الله احتسب هذا رعاك الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الاحتساب في العمل والقول إن الله لذلك قادر القادر عليه أقول ما سمعتم وما الله لي ولكم استغفروه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده قلنا أن طلب الرزق لأمرين اثنين الأول يجب عليك أن تسعى في الأرض وهذا ما بيننا والسبب الثاني أن تعز أن يعز المسلم نفسه عن سؤال الناس في حديث الحبل يقول عليه الصلاة والسلام فيأتي بحزمة الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه سؤال الناس أيها الأكارم مهما كانوا يبقونهم تحت خزائن الله إنما هم تحت خزائن الله رزقهم الله عز وجل وآتاهم ونسأل الله أن يزيد أهل الغنى غنى وأسأل الله أن يغني فقراء المسلمين إنما أنت وهو تحت خزائن الله فلا تطلب الرزق إلا من صاحب الخزائن وإياك أن تسعى في طلبه من عبد هو أصلاً فقير لله عز وجل مهما بلغ ماله ومهما بلغ إحسانه جاهد نفسك على أن لا تسأل الناس شيئاً يقول جرير ابن عبد الله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله بيع عهد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وقال وعلى أن لا نسأل الناس شيئا يقول جرير وإن كان وقد رأيتنا وقد رأيتنا كان أحدنا يسقط صوته من يده وهو على فرسه فينزل فيلتقط صوته ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه لماذا؟ لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيء. وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه إذا كانت هذه الناس يحتاجون إلى الديون يحتاجون إلى هذه في هذه الحياة إذا كان ولابد أن تأخذ دينا أو قرضا فلتكن النية في قلبك السداد فإن كانت هذه النية في قلبك فأبشر بالخير فإن الله سيقضي عنك من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه طيب والآخر الذي يأخذ أموال الناس لعبا مكافرا فقط ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نصيحة لنفسي مقصرة ولإخواني جميعا أيها الأفاضل إن استطعت أن تخرج من الدنيا وليس عليك دين فافعل لأن الديون سبب لحرمان الجنة، وإن كان المدين شهيدا، وإن كان المدين شهيدا، لا يزال بينه وبين الجنة حاجزا. ما دام الدين في رقبته، مات رجل وعليه دين، فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صلِّ على فلان، فقال عليه دين. قالوا بلى قال صلوا على صاحبكم ما أنا من صلى عليه فانطلقوا يريدون الصلاة فقام أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله صلي عليه وعلى يدينه ما أجملها من أخوة في سبيل الله الرجل ميت وصاحبنا هذا لا يرجو منه شيئا هو ميت ومع ذلك قفز من مكانه يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه يا رسول الله وعلى يدينه فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه في اليوم الآخر وعلى الرجل تعرفون كم ديناران الدين هو ديناران فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر بعد أن لقي الرجل ما فعل الديناران قضيت عنه قال نسيتها يا رسول الله ثم لقيه في اليوم الآخر قال ما فعل الديناران قال قضيتها يا رسول الله قال الآن الآن بردت عليه جلدته لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا يصنع أولئك الذين يسعون ليأخذ القروض من البنوك بلا داعي أيها الأفراط اسمع لهذا الحديث بارك الله فيك قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال يكلفها من البلاء ما لا تطيق؟ لماذا؟ لماذا يكلف المسلم نفسه من البلاء وتحمل الديون بلا داعي؟ بعض الناس يستدين من أجل حقيبة لزوجته، بعض الناس يستدين من أجل سيارة حديثة وهو يملك سيارة حديث بعض الناس يستدين من أجل ساعة، بعض الناس يستدين من أجل قلم. أيها الكريم الفاضل. إن هذه أسباب لا تساوي أن يأتيك الأجل وأنت مدين لها ثم تحرم من الجنة من أجل ساعة من أجل قلم من أجل حقيبة فليسعى المسلم إلى سداد ديونه والمسلم يتعرض ويحتاج إلى الدين وهذا أمر مسلم فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدان من يهودي المسلم يتعرض لذلك لكن ما أعنيه هو أن يجنب المسلم قدر الإمكان نفسه الديون جنب نفسك لا تتورط إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك أسأل الله عز وجل أن يقضي الدين عن المدينين اللهم قضي ديننا عن المدينين اللهم قضي ديننا عن المدينين اللهم قضي ديننا عن المدينين اللهم أغني المسلمين اللهم أغني المسلمين اللهم أغني المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قضي حوائج المسلمين اللهم بارك في أموال المسلمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أذى الجلال والإكرام اللهم إن كان فينا وإن غنيا فبارك له في ماله وإن كان فينا وإن بينا فقيرا فاغنه من فضلك يا حي يا قيوم ارحمه رحمة من عندك تغنيه بها عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد اجعل البلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ لنا ولاة أمورنا وشيوخنا اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وهي لهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة إنك بهم راحم يا أرحم الرحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الرسول نبي.